لي يوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار في سجين وما أدراك ما السجين كتاب مركوم وإلوي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 رَانَ عَلَى قُلوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ ثُمَّ يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي علنيين وما أدراك ما علنيون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة نعيم، يسقون من رحيق مختوم. كتابه مثق وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومذاجه من تثنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجربوا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وَإِذَا مَرُو بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا وُقَلَبُوا إلَى أَهْلِهِمْ قَلَبُوا فَكِينَ وَإِذَا رَأَوُوهُمْ قَالُوا إِنَّهَا أُلَّا إلَّا ظَالُونَ وَمَا أُرْسِلُ عَلَيْهِمْ الحافزين، فاليوم الذي نآمن من الكفار يضحكون على الأراءك يوم ذرول. هل توب الكفار ما كانوا يفعلون؟